الله من الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم Crap! Ja, ja. I'm لقد كان في قفطهم No. <laughs> What's your What? Wow. ZANG Are yeah. you? In the word of God of Kennis van de What? What يقول الذين كفروا. Yeah. <laughs>